كَذَلِكَ زُينَ للِمُسْرِفينَ مَا كانَوا يَعملُون وَلَقَلَ أَهْ لَْسْنَقُرونَ مِنْ قَبِرِكُمْ ذَمَّا ظَلَموا وَجَ أَفسْهُ مرسُلُهُ بِالبَيذاتِ وَمَا كانَوا لؤمنِنوا كَذَلِكَ نَ يِذِقَوْمَ المُجرِمين ثم جعلناكم خلائف فِي الأرض من بعدهم لننظر كيف